মানবতা সমাধান অনুশীলন كنستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 bana استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حميده ربنا السلام عليكم ورحمه الله والسلام عليكم ورحمه الله السلام السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حياه أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنْهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ لَنُجِيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا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 रमजान मासे इमान नेकड़ आशाय रलाद आदाय कर पूर्व समस्त पाप क्षमा सही बुखार ही तृत्य खंड तारालाय संख्या आठ मानवतारुणा सरण তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाह मुहम्मद सल अलहि वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पांच परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल्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 اير المغضوب عليهم والضالين امين افرايت الذي كفر باياتنا وقال لا اوتين ما له وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا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 الَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُّهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْعِدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ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 স্যাম্যালি মাঝে মিদা আসসালামুকুম আহমতার আসসালামুকালামাইকুম আহমদম আসসালাম الله আখবর الله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 إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى تَنزِيلًا مِّن مَّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ العلا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 وهل نَآكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ هَٰبِقًا أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا اهْتَدَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ربك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 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا اتوكلوا عليها واهوش بها على غلمي واغش بنا على غلمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقوها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى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 أرون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمره كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الله أكبر الله, الله, الله, الله سمع الله لمن حمده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 قولا لا تخافا انني معكم اسمع وارى فاتياه فقولا ان رسول ربك فارسل معنا فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذبهم قل نجئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Oh okay.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 learning the wise way what would you recommend us to take as career after we pass our school so what exactly we should do what do you have to say about pursuing two fields together ideas brilliant strategy sustained the best profession is a professional person who invites people to a last one. avail the opportunity with dr zakir depending upon what is your interest for the meaning is ফর্মুল দেখুন গাইডেন্স প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাত টায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ন বাংলাদেশে বাংলা